بينما أهل الجنة فرحين مستبشرين لما أعطاهم ربهم وأنعم عليهم إذ ما دامونا يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى ي س ت ه ي ر ك م فحي على زيارته لا كل جدار يطلب من أهل الجنة زيارته فيقولون سمعا وطاعه وينهضون إلى الزياره مبادرين فإذا بالنجايب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرحين. ا ت ى ا ئ ا ا ن ت َ ه و ا إلَى ا ل و ا د ِ ا ل أ ف ي ح ِ ا ل ذ ي ج ُ ع ل َ ل َ ه ُ م م و ع د ا و َ ج م ِ ع و ا ه ُ ن ا ل ك َ فَلَمْ ي غ ا ض ِ ر ا ل د ا ع ي م ِ ن ه ُ م أ َ ح د ا أ َ م ر َ ا ل ر ّ ب ت َ ع َ ا ل ى ب ِ ك ُ ر س ي ه ِ ف َ ن ص ِ ب َ ه ُ ن ا ك ث م ن ُ ص ِ ب َ ت ل َ ه ُ م م َ ن َ ا ب ِ ر م ِ ن ن ُ و ر و َ م َ ن ا ب ِ ر ُ م ِ ن ا ل ؤ ل و ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم وحاشهم أن يكون فيهم د ن ي جلسوا على كثبان المسك ما يرون أصحاب الكراسي فوقهم في ا ل ع ط ا ي ا حتى إذا استقرت بهم مجالسهم وطمأنت بهم أماكنهم نادل ا منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا إن لكم عند الله موعدا يريد أن ي ن ج ز ك م إذ س ط ا ع ل َ ه م نور أشرقت له الجن فرفع رؤوسهم فإذا ا ل ج ب ا ر جل جلاله وتقدس ت أسماؤه ذلك م الله ر ل ك من الله لكم لا تدركه الأبصار لا ت د ك الأبصار وهو يدرك ا ل ب ص ا ر لا ت د ك الأبصار وهو يدرك الأبصار قد أشرف عليهم من فوقهم و ق ا ل ا ل س ل ا م ع ل ي ك م يَا أ ه ل ا ل ج ن َ ة لَا إ ل ه َ إ ل ا ا ل ل ه ا ل ل ه ا ل ع ظ ي م ُ ي ا م ؤ م ن ي س ل م ع ل ى أ ه ل ا ل ج ن َ ة ا ل س َّ ل َ ا م يا أهل الجنة فلا يردون هذه التحيه بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا الجلال والإكرام ف ي ت ج ل ى ل ه م الرب جدّ إليهم يضحك إليهم يقول أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد فسلوني فيجتمعون على كلمة واحدة ا ر ض ي ن ا فرضعنا ه فيقول يا أهل الجنة لو لم أرضعكم ما ا س ت ن ت ك م جنتي هذا يوم المزيد فسلوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إ ل ي ك فيكسف رب جل جلاله ا ل ح ج و َ ويتجلّلهم فيغشّهم من نوره ما لولا أن حُسبانه قضاء لا يحترق لا يحترق ولا يبقى أحد في ذلك المجلس إلا حاضر ربه محاضر حتى يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي؟ بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. الله أكبر. الله أكبر يا عباد الله. الجبار الحي المرك القيوم يتحدث معك ويحاضرك محاضر. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة. ويا قرة الحيون بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة ويا ذ ل ة الراجعين بالصفقة الخاسرة اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرم ن ا لذة تلك المحاضرة ولذة ذلك المجلس معك يا حي يا قيوم ثم إنه يا عباد الله يؤتى بالموت على صورة كبش فيجعل في سور بين أهل الجنة والنار فيقال يا أ ه ل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت ويقال لأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت فيذبح بين أهل الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلاموت ويا أهل النار خلود فلاموت ا ل َ ذ ِ ي ن َ ص َْ ف ي ن َ ا مِنْ عِبَادِنَا ف َ م ِ ن ْ ه ُ م ْ ظَالِمُ ل َْ ن ْ ف س ِ وَمِنْهُمْ م ُ ق َ ا ت ص ِ د ٌ وَمِنْهُمْ س َ ا ب ِ ق بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا جن ت ع د ن ي د خ ُ و ن َ ه ا ي ح ل و ن ف ي ه ا م ن أ س ا و ر م ن ذ ه ن ب و ل ؤ ن ه ا و َ ل ب ا س ه م ف ي ه ا ح ر ي د و َ م ن ه م س ا ب ق ب ا ل ب خ ي ر ا ت إنهم س ب ق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو ا ل ف ض ل الكبير. ك ن ا ت عدني يدخلونا، ه يحلون فيها من أساور مذهبون و ل غ ق ا ولباسهم فيها ح ر ي ر وقاروا الحمد لله. وقالوا الحمد لله ا ل ذ ي أذنب عن الحزن وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله ا ل ذ ي أذنب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور ا ل ذ ي أحلن ا د ا ر المقام ا ل ذ ي أ ح ل ن ا د ا ر ا ل م ق ا ض م َ ل ا ي م س ُ ن ا ف ي ه ا ن ص ب ا ل ا ي م س ُ ن ا ف ي ه ا ن ص ب ا ل ذ ي أ ح ل ن ا د ا ر ا ل م ق ا م ة م ن ْ ط ل ه ل ا ي م س ُ ن ا ف ي ه ا ن ص ب و ل ا ي م س ن ا و ل ا ي م س ُ ن ا ف ي ه ا ل ُ و ا ه ل ا ل ج ن َ قلود فلاموت ويا أهلنا قلود فلاموت لا يمسهم فيها نصر وما هم منها بمخرجين أثما نحن بمجتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين يتساءلون، أ ف م ا ن ح ن ُ ب ِ م ي ت ي ن خلاص لنموت لن ن إلى متى؟ ألف سنة، ألفين، ثلاث آلاف. لنموت. لن علم و ا أن كل نعيم يكدره الموت. فقالوا هل يعقل أن لن لنموت؟ ن أَفَمَا لا و ق الموت إلا الموتة ا و ل ا في الدنيا. قالت الملائكة: نعم لن تموتون. فقال أهل الجنة: إن هذا له الفوز العظيم. لمثل هذا فل يعمل العاملون. أ َ ف م ا ن ح ن ب م ي ت ي ن َ أ َ ف م ا ن ح ن ب م ي ت ي ن و ت ت ن ا ا ل و ل ى وما نحن بمعذبين إن هذا ل ك و ع العظيم بمثل هذا بمثل هذا فليعمل العاملون هذا ن ح م الجنة هذه هي دار الخلود ن ت ه ى كل شيء لا عبادة لا صلاة لا ركوع لا سجود لا سهر لا قيام، لا تصدق، لا صيام. أنت اليوم ترتاح في دار اسمها دار الخلود. خلود إلى أبد الأبد في كل أسبوع ت ز و ر الرب و ت ت ح د ثم ف ه ن ي لكم أيها الصالحون لمن هذه الجنة؟ إن الذين قالوا ربنا الله. قاموا وضع تحته ألف خط ثم استقاموا ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر و ا بالجنة ت ل ت ي ك ُ ن ت م ت ع د و ن ن ح ن ل و ل ي ا أ ك م ف ي ا ل ح ي ا ة ِ ا ل د ن ي ا و ف ي ا ل آ خ ر َ ة و ل ك م ف ي ه ا م ا ت ش ت َ د ي أ َ ن ف س ك م و ل ك م ف ي ه ا م ا ت د ع و ن ن ز ل ا م ن غ َ ف و ر ا ل ر ح ي م و ض ع ت ح ت ا ل ف خ ط ض ث م استقاموا م استقاموا أصحاب الأغاني مستقيمين أصحاب الأفلام مستقيمين أصحاب ترك ا ل و ا ت والمعاكسات مستقيمين لا والله ليس مستقيمين ق ا ل المولى ث م استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة وأبشر بالجنة التي كتمت عدود.